بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلَمَا تَذَكَّرُونَ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 إِللاا أَنْ قَاُ إَِّ كُن ظَالِمِين فَلَ نَسْأَلًَا الذيذينَ أُرسِلَ إلَيهِمْ وَلَ نَسْأَلَمُرسَلين فَلَنَقُصّنَّ عَلَيهِم بعلم وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ كَالَّذينَ خَصِرُ أَغفُسَهُم خَصِرُون أَنْ فُسَهُم بِمَا كانَوا بِآياتاتِنَ يَظْلمُون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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرجنك من الصاغرين قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما هوري عنهما من سوآتهما وَقَالَ مَ نَهَاكُمَا رَّكُمَا عَْه الشَّجْرَةِ إِلَّا أَنْ تَكَُ إِلَّا أَنْ تَكَُ مَلَكَنِ أَ تَكَُ مِنْ الْخَالِبِ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا آتَاهُمَا وَطَافقَ يَخْصِفَانِ عَلَيهِ مَ مِ وَرَقِ الْجَنَّ وَنَادَهُ مَا رَبّهُمَا أَلَمَنْهَكُمَا عَن تِكُمَ الشَّجرْرَ وَأَقُلَّكُمَا إِن الشَّيطَانَ لَكُمَا عَدُ مُ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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسي واريسا آتكم وريشا وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتنن الشيطان كما اخرج ابويكم كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءات ما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 كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ لَا يَأْتِي لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِاثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ به ما لم ينزل به سلطانهم وان تقولوا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يتاخرون لا يСТاخرون ساعة ولا يَستقدمون يا بني آدم إن ما يأتينكم رسلٌ منكم رسلٌ منكم يقصون عليكم آياتي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 فمن ظلم ممن افترى على الله كذب لو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم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 قال يدخلوا في امم قد خلت من قبلكم قد خلت من قبلكم من الجن ولنسف النار قل لما دخلت امه اللعنه اختها حَتَّى إِذَا دَخَلُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ اخْرَجُوهُمْ لِأُولَاهُمْ قَالَتْ اخْرَجُوهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ ضَلّونَا فَآتِهِمْ عذابا عَذَابًا مِّنَ النَّارِ قَالُوا نِعْمَ الضُّعْفُ وَلَا كُنَّا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ قَوْلُ لَأُمَّ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم لا تفتح لهم ابواب السماء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 قالوا نعم فااذن مؤذن بينهم اللعنه الله اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وَهُم بِلَ خِرتِكَ فِرودود وَبَلَهُ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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ الْأَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ أَهَا أُل إَِّذينَ أَقُ سَمتُم لا يَنَلُمُ اللَّ بِحْمَ ويدخل الجنه لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه انا فيض ان فيض علينا من الماء يوم مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمه ما على الكافرين الذين اتخذو دينهم لهوا ولعب وغرتهم فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَّاهُمْ عَلَى عِلْمٍ هُدًى هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويل يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت, قد جاءت رسل ربنا بالحق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 إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ استوى على العرش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 إِهُ لا يحب المُعَتَدين وَلَا تُفسِدُوا فِيلَ الررضبَ عَْدَاءِس اللَّاحِهَا وَدَعهُ خَوْفَ وَطَمَ إِ رَرحْمَتَ اللهَّ قَرب مِنَ المُحسنين. وَوْوَّذِي يُرُسِل الرِياحَن شُرًَا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِ حتىََّ إِذَا أَقََّت سَحابًا فِقالَالًَا سُقُناَا سُقُناَاهُ لِبَنَدٍِ بَييتٍ فَأَنزَلَّ بِيمَ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 كَذَالِكَ نُصَرِّفُ لِأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غيره إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاهُ إِنَّا لَنَرَاهُ فِي ضَلَالٍ مبين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 وَمِن رَّبِّكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الفلك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 قال الملأ الذين كفروا من قومي اننا لنراك اننا لنراك في سفاها واننا لنظنك من الكاذبين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 رَبّكُمْ علىى رَجُلم مِنْكُ على رَجُلم مِنْكُم لذِرَكُم.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 قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۚ أَتُجَادِلونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا ۖ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة مننا وَقَطَعناَادَابِرََّذينَ كَذذَّبُ بِآاتِنَا وَمَا كَُ مُ مِنِين وَإِلَ ثَمُود أَقَهُم صَادِحَا وَإِلَ ثَمودَ أَقَهُم صَادِحَا قَالَ يَ قَوْ مِعَبُدُ اللهَّهَ مَالَكُمْ مِنِ إله غيره قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ آيَةٌ فَذَرُوا هَا تَاكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُمْ فَيخُذَكُمْ عَذاَابُ نَ لِي فَيخُذَكُمْ عَذَابُ نَ لِيم وَزْكُرُون إِذْ جَعللَكُمْ خُلَفَ أَمِمْ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 قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم إنا بالذي آمن 126- فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 127- فأخذتهم الرجفة في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ من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 اخرجوا من قريتكم انهم اناس يتطهرون فان جئنا واهلهم الا امراته ان امراته كانت من الغابرين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 وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ بَيِّنَةً مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذلكم خير لكم إن وَلَا تقعدوا بِكُلِّ صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله مناماً به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا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 فَيَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إن عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا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 وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا لَّإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ بَلَغْتُكُمْ لَقَدْ بَلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آنَسَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ بِ ب إِ الَّ خَذن أَهل خذْن أَهلَ بِالبَس إِ وَقَّّ إِ عََّهُم لن ما كان السيئه الحسنه حتى عفو حتى عفو وقالوا قد مسا بابا الضراء قد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 ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكذبون افامن اهل القرى ايات ياتيهم ايات ياتيهم باسنا بيات وهم نائمون او من اهل القرى يَأْتِي يَوْمَ أَن يَأْتِي يَوْمَ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوهُ مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَمْنَعُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا القوم أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمْ نَشَأْ أَلَمْ نَشَأْ وَصَبَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرٍ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بآياتنا إلى فرعون وملئي فظلموا بها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 من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء اري الناظرين قال الملأ من قوم فرعون ان هذا ان هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ وَأَرْسِلْ في المدائن يأتوك بكل ساحر عظيم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر إن لنا لأجرا كنّا نحن الغالبين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 فَإِذَا انْتَثَرَ مَا يَا فِكٌ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَهُمْ قَالِبُو صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قالوا آمن برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مفيد نَكَرْتُمُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ ق إِ إِ رَبّنَ مُ قَلبُون وَمَا تَ قِمُ مِن إَِّا أَنا مَن إِاأَنا مَن بِآَاتِ ما جاءتنا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُوا كَهَاتَك وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ ونستحين نِسَاءَهُمْ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكمو يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِيهِنَّ رَبُّ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ خَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنْ الثَّمَرَاتِ ونقص من من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عندهم الله وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرَنَّهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأَرسَلنا عَلَيْهِ مُّوفَانَ وَجَادَ وَْقُمَّ لَ وَضَّفَادِع وَالضَّفَادِع وَدَّمَا فالصلاة فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عننا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجر بالغ اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بام انهم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ عَ بَنِي إسر إِ بِمَا صَدْرُ وَدَمَّ الرنَمَ كانََ يَصْنَ فيِي الرعَونُ وَقَوْهُ وَمَا كانَُوا يعَشون وَجزْنَ بِبَن إسْر إِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ كَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذَا جَاءَ إِلَيْكُم مِّنَ الْفِرْعَوْنِ يَسُومُكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ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 قال لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ قال يا موسى اني اصفيتك على الناس ان اصفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْوَاحِدِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِمَّا وَعِظًا مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بأحسن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 وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ وَلِقَائِلٍ آخِرَةَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ لَنْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يعملون وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيٍّ مِنْ حُلِيٍّ عِجْلًا جَسَدَ لَهُ خوار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 قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي ان مَرَدَّ بِكُم وَأَلْقَى اللِّوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ أُمَّ إِنَّ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 الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ثم تابوا من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 واختار موسى قومه 70 رجلا للميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واني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 قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا مكتوبا عندهم في التوراه وجين يامرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم ولغلال التي كانت عليهم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 الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وَمِنْ قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه وقطعناهم اثنتين عشرة أسباط نمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم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 وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبَددَّل الذي نَظَظَمُ مِنهُمْ قَولًا غْرَ الذي قلَلَهُم فَأَرسَلنا عَلَم رِجِزَم مِنَ السَّمائِ بِمَا كانَوا بِمَا كانوا يَظنمُ.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 كَذٰلِكَ نَبْلُوهم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ مَتَّةٌ مِنْهُمْ لَمَتَعُغُونَ قَوْمَنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شديدا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جِئْنَا أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم, قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهمون إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وَقَطَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب ياخذون عَرَضَ هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق وَدَسُ م فِي وَالدَّار ل خِرَةُ خَيرُ للَِّذينَ يَتَّقُون أَفَل تَقِلون وََّذينَ يومَّكُونَ بِالكِتاباب وَأَقامُ الصَّل إِ لا نُضيع أَجرَ المُسلِحين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 فَنتُهْلِكُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَانظُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ آيَاتِنَا فانسلخُوا مِنْهَا بَن سَلَخََ مِنهَا فَتْ بَعْ الشَّيقانُ فَكانَ مِنَ اللَّين وَلَ شئنَّ لَ رَفَعنَاهُ بِهَا وَلَكَِّهُ أَخلَدَ إِلَ لَررض وَتَّبَهَو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 ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولاد ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم اسمعون بها اولائك كلنعام بل هم ضل اولائك هم الغافلون ولله لسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا هُم يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِيعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين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 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ قَرُبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ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 لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشا حملت حمدا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لإن أتيتنا صالحا لنكونا مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ جَعَلَ لَهُ شِرْكًا فِيمَا آتَاهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا فَسَهُم يَنصُرون وَإِن تَدْعُوهُم إلى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمَنْتُمْ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 مَكِيدُونَ فَلَا تَنظُرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من بِدُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوا إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَامُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ مَا يَنْزَغْ نَكَ مِنْ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيثم مَا لَا يُقَصِّرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إنما يَأْتِي مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَهُدًى ورحمة لقوم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 الغافين إ الذي نَ ع دَ ركَ لا يستك برونَعَ عبادته وَوسَببحونَهُ وَلَهُ يسجد الله أب